اللهم صل وسلم محمد ثم دعم فإن أصبحتنا خبيحي بجانبوى مصير الخبيحة بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت الأمور ومكاناتها وكل محدثة من بيدعى وكل بالعب والضلاء وكل ضلالة الله ثم إما الشيخ الخليف رحمه الله عليه تكلم عن السنة الفعلية والتركية وأتبع ذلك ببيان أقوال الأئمة الأعلام في تأكيد ما ذكر من أن السنة قسمان فعلية وترقية. ثم قال رحمة الله عليه، فيمدغ للمسلم أن يكون حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم. فيمدغ للمسلم أن يكون حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم. فهم السواد الأعظم ومنهم يعرف الحسن من القبيح والمرجوح من الرجيح وإذا وقع أمر ينظر فيه إلى قواعد المجتهدين الذين هم السلف لمن خلف فإن وافق اصولهم قبله بقلبه وإلا فلينبذه وراء ظهره وليتبصر في جلية أمره ولا يغتر بعوائد الناس فانها السموم القاتله والداء العضال وعين المشاقه المؤدية إلى الضلال إذا الصحابة رضوان عليهم اعلم الناس بالدين لأنهم الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا الوحي بقسميه القرآن والسنة من في النبي عليه الصلاة فهم اعلم الناس بالدين فينبغي لمن أراد النجاه أن يجعلهم القدوة وأن يجعلهم الأسوة وكل أمر يستحدث بعدهم فينظر فيه فإن وافق أصولهم قابله بقلبه وإن خالف أصولهم نبذه وراء ظهره ولا ينبغي الإنسان أن يغتر بعوائد الناس التي تخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن هذه العوائد هي السموم القاتلة والداء العضال وعين المشاق المؤدية إلى الضلال. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساد مصيرا والمؤمنين الذين نزلت الآية وهم موجودون هم, هم الصحابة يب سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة فمن اراد النجاة فليتبع سبيل المؤمنين ومن خالف سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وقد كان هشام بن عروه يقول لا تسالوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا ولكن سالوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها ما تسألش المبتدع عن بدعته لان هو موضبط الجواب جواب حاضر بالنسبة لبدعته لق الحجة الباطلة لق كيف يدافع عن بدعته لق كيف يثبت ان هذه البدعة هي عين السنة لق كيف يثبت ان سبيل الضلال هذا هو سبيل المؤمنين فلا تسألوهم عما احدثوا فقد اعدوا له الجواب ولكن سألوهم عن السنة فسوف لا يعرفونها ما تقولوش انت بتعمل كده ليه هيقول لك عشان كذا كذا كذا هو مجهز الجواء لكن قل له السنة ايه مش هيعرف يقول لك السنة ايه واخرج ابو داود عن حذيفة قال كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها لان دامت الصحابة ما عملوها كده بدي مش عبادة واخرج البيهقي عن ابن عباس قال ابغض الامور الى الله تعالى البدع ابغض الأمور إلى الله تعالى البدع ولذلك لما كانت البدع ابغض شيء الى الله كانت ايه كانت احب شيء الى الشيطان فالبدعه احب الى الشيطان من المعصية لان العاصي يعمل المعصيه هو يعلم انه يعص الله ويخالف امره فهو إن لم ياتوا بالآن فحسبه أنه يعرف أنه مرتكب معصية وأما المبتادع فانه يعتقد أنه يتقرب بهذه الطريقة إلى الله فأنا له أن يتخلى عن عبادة الله فالبدع حب شيء إلى المع... أحب إلى شيطان من المعصية والبدع أبغض الأمور إلى الله تعالى قال وقد علمت من نصوص علماء المذاهب الاربعه انما تركه النبي صلوات الله وسلامه سلامه عليه ما تركه صلوات الله و سلامه عليه مع قيام المقتضي على فعله يبقى تركه سنه ولا بدعه ما تركه النبي عليه الصلاه السلام مع وجود المقتضي لفعله يبقى تركه ايه يبقى تركه سنه وفعله ايه وفعله بدعه وعلمت أن لا معنى للابتداع في العبادات المحضة لا معنى ولا مجال أبدا للابتداع في العبادات المحضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله له الدين وأتم نعمته على المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما توفى الله رسوله صلى الله وسلم حتى اعلمه بان الدين قد كمل اليوم اكملت لكم دينكم الابتداع وهو اختراع طريقه تضاهي الطريقه الشرعيه يراد بها التقرب الى الله هذا اتهام للدين بالنقص ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم ويجي واحد يبتدع بدعه يدخلها في الدين ها؟ يبكر بيتام الدين ناقص ما دام هو عايز يدخل في الدين بيتام ناقص في ظنه وزعمه وأي كفر أعظم من هذا الكفر وروى الطبراني بسنة صحيح عن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عليه الصلاة والسلام اللهم اجزيه عنا خير ما جزيت بيه همت ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا دلنا عليه ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه عليه الصلاه والسلام وقد علمت أن التمسك خلي بلد بقى من القواعد الحلوة دي. وقد علمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهيناها الله عنه بقاعدة حلوة تحافظ عليها وتحفظها لنباحه تعرف المبتدعات التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول لها بفعله او تركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان بيان النبي عليه الصلاة والسلام لن فتح باب كبير من ابواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد تبدي قادة عايزيني افهم اي ما يصحش نقف عند العمومات دي الا بالنظر الى بيان النبي صلى الله عليه الصلاة لها بالفعل والترك التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بالفعل والترك من اتباع المتشابه طب نفصل بقى كده ايه يعني المت... العمومات دي قال لك اسمع اليك امثلة قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه الصلاة خير موضوع ايه بذا لفظ ايه لفظ عام الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء اقل اه طيب لو تمسكنا بعموم هذا الصلاة خير موضوع الصلاة الرسول بيقول الصلاة خير واللي عايز يستكثر يستكثر لو انت استمسكت بهذا العموم هيجي واحد بقى يخترع صلاه الرغائب صلاة الليل صلاه سبعة وعشرين من رجب صلاه للي نص من شعبان صلاه بين المغرب والعشاء صلوات بصفه معينه هيقول لك ايه ازاي تقول ان الصلاه دي بدعه والرسول يقول الصلاه خير موضوع يبقى هو استدل بعموم على ايه على خصوص استدل بعموم على على شيء ايه على شيء خاص يبقى لازم انت بقى تقول له لا هذه هذا الحديث عام ننظر الى بيان النبي عليه الصلاة الصلاة اللي انت عايز الصلاة ده النبي عملها ولا تركها اذا كان تركها يبا فعلها مش ايه مش سنه مع انه قائل الصلاة خير الموضوع اي ما هي صلاة الرغائب قال اثنتا عشرة ركعة عقب المغرب ليلة الجمعة الاولى من رجب صلاة الرغائب اتناشا ركعة بعد المغرب في ليلة الجمعة الاولى من رجب. يفصل بين كل ركعتين بتسليمه. يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سوره القدر ثلاث مرات والاخلاص اثنتي عشرة مرة يبقى اللي حيستمسك بالعموم الصلاة خير موضوع لما يجي واحد يصلي الصلاة دهيت ما يصحش شنكل عليه لان هيصرح هيقول له إيه الصلاه خير موضوع ترد انت عليه تقول بقى إيه الصلاه خير الموضوع وكلامه عليه الصلاه لفظ عام لا يجوز ان تقف عند العمومات حتى تنظر الى بيان النبي صلى الله عليه لا بالفعل او بالايه أو بالترك ها فهل الصلاه التي صليت انت هذه فعلها النبي عليه الصلاه, الصلاة ان كان فعلات تبقى وإن وان كان تركها يبقى فعلها بدعه وتركها هو الايه هو السنه مثال وكذلك ايضا صلاة شعبان كيف تكون بدعة مذمومة ايه صلاة شعبان دية اخرى مت ركعة كل ركعتين بتسليمه يقرى في كل ركعة بعد الفاتحة الاخلاص احدى عشرة مرة فصلاة الرغائب وصلاة شعبان من حيث العموم دخل في الايه في الحديث الصلاة خير موضوع وقد نص العلماء على انهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي كما يأتي قال الإمام الناوي في صلاة الرغائب ليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص الصلاة خير موضوع دي يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني مش عندنا نهينا عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها حتى تزو طيب اما يجي واحد يصلي يخلينا قاعدين كده عند طلوع الشمس ويجي يصلي تقولوا ما صليش دلوقت يقول لك لا الصلاه خير موضوع تقول انت استدلت بايه بعموم استدلت بايه بعموم لازم تنظر في بيان يعصوم هذا العموم من حيث الفعل والايه والترك يعني ان الحديث ليس على العمومي. وان تكرار الصورة الواحدة في التلاوة او في الركعة الواحدة من البدع المكروهة فان التلاوة لم تشرع على هذا الوجه ولا ان يخص من القرآن شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها فصار المخصص لها عاملا برأيه في القصد لله تعالى فقد اخرج ابن وضاح عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله احد لا يقرا غيرها كما يقراها فكره وقال انما انتم متبعون فاتبعوا الاولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا انما انتم متبعون فاتبعوا الاولين ولم يبلغنا عن الاولين ايه انهم فعلوا هذا وإنما أنزل القرآن ليقرا ولا يخص شيء دون شيء وخرج أيضا في العتبية من سماء بن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا وحمل هذا أو ما محمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف وان كانت الصورة تعدل ايه ثلث القرآن كما في الصحيح فالتكرار عمل محدث في مشروع الاصلي فالتكرار عمل مشرع عمل محدث في واصله ايه مشروع بناء على ما قال ابن روش اي ان هذه الصورة احتوت على التوحيد وقد عرفنا ذلك في شرح الوسطية ومن يقرأها ويتدبرها كأنه قرأ ثلث القرآن ومع ذلك كان السلف يقرأون تكريرها والمداومة عليها دون غيرها خشيت أن تصير عادة فيدخلها لابتداع يبدأ مثال مما يستدل به على إيه على العموم في رد البدع لا يجوز المبتدع أن يستدل أن يستدل بالعموم على بدعته بل يقال انظر في بيان النبي عاصم لهذا, لهذا العمر مثال ثاني قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا لا احد وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا فاذا استحب لنا انسان الاذان للعيدين والكسوفين والترويح لئن قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نزلت في الايه في الاذان المؤذن ده دا داعي الى الله عز وجل ها فلو جه واحد قال ايه وربنا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا هذه في الاذان والمؤذنين ايه رايكوا يا جماعه نؤذن لصلاه العيد نؤذن لصلاه الكسوف نؤذن للتراويح ايه دليل العام لدليل الايه وقلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وتركه طول حياته فقال لنا ان المؤذن داعي الى الله المؤذن ذاكر لله كيف تقوم عليه الحجه وكيف تبطل بدعاته وبجا لو واحد قال لك عايزين ندني التراويح عايزين ندني ندني نصات العيد ليه يا عم ايه الدليل الدليل ايه والاذان ذكر ربنا قالوا ذكور الله ذكرا كثيره تقول له ايه تقول انت استدليت بعموم الايه وعموم الايه لا بد ان تنظر في بيان بيان الرسول له الذي اردت ان تخصصه هذه الجزئيه التي تريد ان تدخلها في العموم هل الرسول فعلها ام تركها فاذا كانت تركها يبقى عموم الايه لا يشمل هذه هذا الجزء يبقى خلي بالك بقى من اندراج الجزئيات تحت الكليات لا يتندرج الجزئيات تحت العمومات أو الكليات إلا إذا كان الرسول ايه أصلًا فعلها هذه الجزئيات ما فعلهاش يبقى فعلها ادخال في الدين في الابتداع <تصفيق> مثال ثالث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسي والسلام في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول صلى الله وسلم فيها ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه وسلم تسليما واحد وواقف كده بعدما قرأ الفاتحة صلى على سلم عشر مرات بعد قراءة الفاتحة او لما ركع قال وسبح صلى على عشر ركعات عشر مرات. ليه يا عم كده? هو حتى الصلاة انا ما حتحرموها كما? هو حتى الصلاة انا مش حتحرموها? مش ربنا قال صلوا عليه وسلم تسليما انا بس انا نقول له يا عمي صلى الله سلم الف مرة. بس ايه? ادخالك هذا الصلاة في هذا الموضع او في هذا الوقت ليس عليه دليل والعموم لا يشمله. لان الناس لم يفعل ذلك. وأنت حتفهم الآية أنت من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلت عليه الصلاة عليه وسلم ليما صلاش على نفسي في الركوع وفي السجود، ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى مثل ذلك؟ وتكون الصلاة بهذه الصفه عبادة معتبرة، وكيف هذا؟ كيف صح هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رايتموني أصلي، فلا يقرب إلى الله او فلا يؤتى الى الله او لا يقرب الى الله الا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع ليقربك من ربنا ايه العمل شرعه وكيف شرعه على لسان رسوله عليه الصلاه ومن هنا الصلاه والسلام والحمد لله البدعه انقرضت الحمد لله يعني اللي هي كان عن صلاه, عن صلاة بعد الاذان بعد ما خلص المؤذن لا اله الا الله الاذان يقود يصلي بقى ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام ايه النغم الطويلة دي هي كانت اكتر من اذن زمان الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله ويا خاتم رسل الله ويا امام الانبياء وسعيد الادقياء وما هو كده بعد الاذن يا جماعة الصلاة والسلام بعد الاذن من السنة حتى الصلاة اللي حتحرموها كمان ده مذكرة في القرآن مذكرة في القرآن انت بتستدلي بعموم لابد حتى تستدل بالعموم ان تنظر في هذه الجزئية هل ينسى فعلها مسلمي الدعوة ام لم يفعلها فان كان فعلها يبا دخلها في العموم تبا وإن وان كان تركها مش دخلها في العموم يبقى تركها سنة مثال رابع ورد في صحيح الحديث عن النبي عليه والسلام قال فيما سقط السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر لو اخذ بعموم هذا الحديث لا قيل بوجوب الزكاة في الخضر والبقول مع اجماع العلماء الا الإمام الاعظم أبو حنيفة على عدم وجوب الزكاة فيها ولا مسنذ لهم أو مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الاصل وهو ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله هو البناء خد بماكم القادة ما تركه النبي عليه الصلاة مع الوجود المقتضي لفعل وعدم المانع من ايه من فعله وجود المقتضي وعدم الايه المانع يبقى تركه هو الايه هو السنه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون في ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي له الحظر وانه منهي عنه صحابة رضوان عليهم كانوا بيقولوا ايه الحاجة الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبها ويتركها مع وجود المقتضلة يبا تركه لهذا الشيء نهي لنا عنه. تركوه هذا الشيء يعتبر ايه? نهي لنا عنه. المقتضي موجود وما فيش مانع يمنع من الفعل. فتركه يبقى تركه عليه والسلام له بيقول لنا ايه? لا تعملوا. دليل ذلك انه لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله امسك عنه الصحابة وتركوه جعيني. الله الضب ده حيوان من الحيوانات اه قدموله عشان يأكل حط الاكل من دهش فلما لا يقول بيكلش جم بقى ايه بطلين الاخرين الى ان قال لهم لا كلوا كلوا يبقى ما فهموا من الترك انه نهي ايه نهي لهم دي القاعده عندهم كده ما تركه الرسول مع وجود المقتضي وعدم المانع يبقى ترك يعتبر نهي ايه نهي لهم فلما وضع الضب على المائده ما الضش اكل وما الضش اكل اخري قريبه بانهان بعدم اكله فقال لا انه ليس بارض قومي فاجدني اعافه كلن توصل احنا في الناس منكلوب في مكة. احنا في الناس منكلوب ايه فما كفى نفسي مش جاي عليه. فانتوا كلهم هدنتوا بتاكلوه انتوا كلوه انتوا. اه? ايوان. واذنان في اكله. فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا في متبعا في تركه. كما هو متبع في فعله لما كان لتوقف الصحابة وجه ولذلك بعدو لما كان بيصلي وخلعنا عليه جمع ايه? خلعنا على. ولما خلص قالوا خلحتوا ليه? قال ما انت خلعت? قال لا ده جبريل جاني وقال ان بهما اذى انا جزمتي مش نضيف. انتم جزمكم نضيف. لكن شو بقى الاقتداء والاتباع? يعلمون عليه الصلاة انهم متبع في تركه كما انهم متبع في ايه? في فعله. لو ان المسلمين وصلوا الى هذا الحد من الفهم. فهم الاتباع كيف يتبعون? وانهم المهمون باتباع في الفعلي ومهمهم باتباع في ايه؟ في الترك ساعدتا حيبه زي الصحابة وساعد ما ابقى نوصل لزي ايه الصحابه حيببه ايه الحال حيتغير خالص الحال حيتغير خالص نرجو ان يكون قريبا وقد فهموا وهم ادرى الناس بالدين وقد فهموا وهم ادرى الناس بالدين اولا انه عليه وسلم امتنى عن اكل الضب لانه منهي عنه فتركوه وبعد ان اخبرهم بان هناك سببا اخر وهو عدم الالف اكلوا منه ولم يروا بذلك بأسا وهذا الكلام نقل الشيخ المؤلف الله من ارشاد الفحول للشوكان في علم الاصول ومن هذا الاصل العظيم تعلم ان اكثر افعال الناس اليوم من البدع المذمومة بعد ما عرفت الاصل وقال في الفعل والترك. من هذا الاصل العظيم. تعلموا ان اكثر افعال الناس اليوم من البدع المذمومة كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت. بعد ما يقول الميت يقعدوا يسين. او الواقعة او تبارك او غيرها من الصور. ليه? عشان الرحمه تنزل على الميت مش الرحمه تنزل بقراءه القران ايوه يبقى بعد ما الميت نجدعه على التربه نقراله سوره قال تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابه مع قيام المقتضي للفعل وهو الشفقه بالميت وعدم المانع منه فعلى هذا الاصل المذكور تكون القراءه على الميت ايه بدعاه وتركها هو الايه? هو السنة. انت بتقرأ على القبر ليه على الميت ليه? عشان ربنا ارحمه بقراءه القرآن. هل انت هتبقى ارحم بالميت من الرسول صلى الله عليه? اللي جاء ربنا وصفه بالمؤمنين ايه? رؤوف الرحيم? لماذا لو كان النبي عليه يعلم ان قراءة القرآن على القبور ترحم الميت? هل كان يبخل على المسلمين بقراءة القرآن عليهم? لقد كان اشد الناس رحمه بالمسلمين وبعموم الناس كانت امراه سوداء تقوم المسجد تنظف المسجد كل ما تخش جامعة نسوا فماتت ففقدها النبي عليه الصلاه فقدها فين الست قلتي ماتت يا رسول الله امتى? جاءت امبارح بالليل وما قلت ليش ليه كانوا ماتت بالليل وما حبناش لزعيدك بالليل هلا اذنتموني دلوني على قبرها سبحان الرحمة وكيف يستجب رحمة الله للمسلمين ومسلمين دلوني على قبرها فدلوا على قبرها فاستقبل القبل وصفهم وراءه وصلى عليها وهي في قبرها صلاة الجنازة وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها بصلاتي عليهم يبقى ايه عايز ربنا يرحمها فصلى صوت الجنازه عليه ما قراش القران هي ما قراش لما مر بقبرين فكشف الحجاب وعلم انهما يعذبان عمل ايه قعد يقرا قران لما اراد ان يرحمهما الله عمل ايه دعا بجريده النخل فشقها شقين ووضع على كل قبر واحده وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. اذا ليه ما جاء مغراش ما دام عايز ربنا محمد كان قراء القرآن لكن لما ترك قراءة القرآن على القبور من اجل رحمة الميت لما تركها وهو ارحم الناس بالمسلمين والمسلمات والمقتضي موجود والمانع مفقود كان ترك القراءة على القبور هو الايه السنة وفعله هو الايه هو البدعة وكيف يعقل ان يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا يعود على امته بالرحمة وهو بالمؤلف رحيم؟ فهل يعقل ان يكون هذا بابا من ابواب الرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرا على ميت مرة واحدة مع العلم بان القران الحكيم ما نزل للاموات وانما نزل للاحياء نزل ليكون ترغيبا للمطيع وترهيبا للعاصي نزل لتهذيب نفوسنا وإصلاح شؤوننا أنزل الله عز وجل القرآن كغيره من الكتب السماوية ليعمل أو ليعمل على طريقه العاملون ويهتدي بهديه المهتدون إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدن لهم عذابا أليما فهل سمعتم ان كتابا من الكتب السماوية قرئ على الاموات او اخذت عليه الاجور والصدقات والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين لهم ان يتصدقوا على موتاهم لكن لا لا لا لكن لا ثمن للقرآن هذا المثال من واقع المسلمين الذي خالف فيه النبي الامين عليه الصلاة مثال ثاني الاجتماع للمآتب الاجتماع للمآتب الحمد لله الذي قروا هذه البدعة وانهاها من بلدتنا الحمد لله ومن سائر بلد المسلمين كثيرة الحمد لله البدعة انتهت الاجتماع للميت يموت الميت ويعملوا الخيمة والفراشة ويجي الشيخ يقرأ هذا الاجتماع هل كان النبي صلى الله سلم يقيمها او كانت سنته ان يدفن ان يدفن الواحد من اصحابه ويذهب كل الى عمله ويشتغل بمصالحه ويتركه الى مولاه ليس معه الا ما قدمت يداه الاول ولا الثاني للسنه الثاني هذه كانت طريقته صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فنتأسى به في الترك كما نتأسى به في الفعل عليه الصلاة وما اتاكم الرسول فايه وما نهاكم عنه وتركه يعتبر ايه نهل وتركه يعتبر ايه نهل وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه ايه? فانتهوا. وما تركه الترك نفسه يعتبر ايه? نهي لنا. حتى لو لم يرد نهي صريح باللغة الا ان ما تركهنا الرسول يعتبر بترك ناهيا لنا عن فعله. ومن امثلة المحدثات التغني بمدح السلاطين والترنم وقت الخطبة. ايه? التغني بمدح السلاطين والترنم وقت الخطبة. وكالتبليغ لغير حاجه التبليغ لغير حاجه الامام يصلي وانا واحد كل ما اقول الله الله اكبر التبليغ معروف. هذا التبليغ لغير حاجه ليس من السنه ليس من السنة. ليه دلوقتي الان الحمد لله السماعات ملي الجامع ومليه الشارع كمان فالتبليغ بتبليغ المؤذن خلف الامام في هذا الزمان لا يجوز بان كان المسجد صغيرا او كان عدد قليلا وصوت الامام يبلغ الجميع خاصة مع الميكروفونات الى غير ذلك من البدع التي حدثت ولم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين مع وجود مقتضيها في زمن التشريع وعدم المانع منها الكلام على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال الشيخ رحمة الله عليه بيان الرواية الأولى من احدث في امرنا هذا ما معنى من احدث في امرنا هذا اي انشا واخترع من قبل نفسه احدث يعني انشأ واخترع من قبل نفسه في شأننا الذي نحن عليه وهو ما شرعه الله ورسوله فالمراد من الامر الدين من احدث في امرنا اي في ديننا عبر عنه به تنبيها على ان هذا الدين هو امرنا الذي نهتم به بحيث لا يخرج عنه شيء من اقوالنا ولا فعلنا. ينبغي تكون اقوالنا وافعلنا كلها ايه? مبنية على الدين. زي ما يقول ايه ما نقوله يقوله ايه? لا افعل حفظنا زمان. اذا استطعت ان لا تحبك رأسك الا بايه? الا بآثر ففع. يعني حاول تكون حياتك كلها على السنة. اقوالك وافعالك وحركاتك وسكناتك ايه حياتك كلها السنة ومعاك على كل فعل دليل. حتى لو تقدر تحك رأسك ازاي بالسنة افعل ذلك ايضا. واما قالوا هذا من احدث في امرنا هذا استعمل اسم الاشاره في غير المشاهد. مع انه موضوع له لتنزيله منزلته. من احدث في أمنا هذا ما هذا هو الدين حد شايف الدين? في حدا كده مجسر وقدامنا اسمنا الدين? هذا هذا اسم اشاره للمشاهد. نقول لك اعطيني لك ايه? لك هذا يا رجل هذا. بش لك عشان تشوفه تجيبهولي. فهذا اشارة الى المشاهد. تب الامر والدين مش مشاهد. فلماذا اتى باسم الاشاره هذا? قال استعمل اسم الاشاره في غير المشاهد مع انه موضوع له لتنزيله منزلته اعتناء بشأنه واحضاره في ذهن السامع ليتميز اكمل تمييز ولذا اتى بما يشار به للقريب بيانا لحاله في القرب ما قالش ذلك قال هذا واما قوله ما ليس منه اي شيئا او الذي ليس منه فعلا كان او قولا او اعتقادا لأن ما, من ما لأن, ما لان ما من صيغ العموم ومعنى كونه ليس منه ان ينافيه ولا يشهد له شيء من قواعده الكلية وادلته العامه وهو المسمى بالبدعة اما ما لا ينافي الدين بان يشهد له شيء من قواعد الشرع او ادلته فليس برد بل هو مقبول طب كبناء الحصول وتشيد معاهد العلم ودور الصناعات وسائر انواع البر التي لم تعهد في الصدر الاول فانه موافق لما جاءت بالشريعة من الصناع المعروف والتعاون على البر والتقوى من احدث في امينة هذا ما ليس منه فهو الضمير عائد على ايه? على المحدث له ايه ما ليس منه والرابط بين الشرط وجواب محذوف والمعنى فذلك الذي ليس منه وهو المحدث رد اي مردود على فاعله من اطلاق المصدر على اسم المفعول ومعنى كونه مردودا عليه انه باطل غير معتد به ولا معول عليه وهو عام مخصوص بالمحدث الذي لم يشرى بالكلية كنذر القيام وعدم القيام مش الو... الو... الوقوف يعني مش القيام القيام كنذر القيام واحد ينذر لله ان يقف ساعة على رزله ما يقعدش. كنذر القيام وعدم الاستضلال يقف في الشمس ولا يستظل ولا يقعد. او دل الشرع على حرمته لذاته كصلاة بلا ركوع او لخارج لازم كصلاة بلا طهارة. اما لو كانت حرمته لخارج عنه غير لازم كالبيع وقت النداء او الصلاة في ارض مغصوبه فهذا الخلاف بقى اللي احنا ايه درسناه في اصول الفقه هل تبقى الصلاة صحيحة مجزئة مع الاخ ولا باطلة فاسده لا تقبل واما الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد فالمراد من قول من عمل عملا ما يشمل عمل القلب واللسان. لما عرفت ان القول والاعتقاد كذلك. وليس عليه امرنا فورد قوله من عمل عملا اي محدث له محدثا له. أو تابعا فيه غيره من غير احداث منه ممكن تحدث انت تبتدع انت ممكن تتبع ايه مبتدع ايوه فاستفيد منها زيادة على ما مر رد ما قد يحتاج يحتج به بعض البدعة من انه لم يخترع ولم يحدث شيئا وانما المخترع والمحدث من سبقه ويحتج على ذلك بالرواية الاولى فيرد عليه بهذه ذر صريحه في رد المحدثات المخالفة للدين الخارجة عما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله سلم سواء احدثها هو او سبق بايه او سبق باحداثها واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا انا باخد عليكم ميثاق هذا ليه ان تقول يعني لالا تقول لالا تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من ايه من قبل وكنا ذريتا من بعدهم فلا يقبل من المبتدع ان يعتذر عن بدعته ولا يقبل ان يعتذر بانه مبتبع لايه للمبتدعين من قبله لا, لا تبتدع ولا تبتبع مبتدعا لا تبتدع ولا تتبع ايه مبتدعا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين